ما تحمل كل أنسى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء سَرَال قَوْلَ وَمَن جَهَرََ بِهِ وَمَنهُ وَمُستَقْفٍ بِاللَيْ وَمَنهُ وَمُتَقْفٍ بِالليلِ وَسَارِبٌ بَِّهَا لَم مُعََفّباتُم مِنْ بَْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْف يحفَونَهُ مِن أَمِ الل إِ اللهانَ الله لايُ غَييّه مَا بِغَ مِن حتىَتَّ يُغَيّ مَا بِأَفُوسم وَإذَا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ صِفَارًا يسَبّ حُرعْد بِحَنْد وَالمَلائِكَةُ مِنْ خفَة وَيُسِل الصوَاعقَ وَيُرسلُ الصوَّو عقَ فَُصيب بِهَا مَ شَاء وَهُم يجدِلونَ فِي اللهِ وَهُو جَديد المِح